بسم الله الرحمن الرحيم ق ا س ي م ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين ن إ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 فاذهبا ب آ ي ا ت ن ا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قالا امن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلك ت التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وفيك ن ع م ة تمنها علي أ ن عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل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 قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين قال فات به إ ن كنت من الصادقين ف أ ل ق ى عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون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 لعلنا نتبع ا ل س ح ر ة إ ن كانو هم الغالبين فلما جاء ا ل س ح ر ة قالوا لفرعون اهن لنا ل أ ج ر ا ان كنا نحن الغالبين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 فالقاه ساعصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساندين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال له فاذن لكم إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ولاصلبنكم أ ج م ع ي ن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 وانا لجميع حذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل فاتبعوهم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 والذي هو يطعمني ويسكين و إ ذ ا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحيين والذي أ ط م ع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 وازلفت َِِ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ُ للمتقين ََُِّْ وبرزت ََِِ الجحيم َُِْ ل ِ ل ْ غ ا ب ِ ي ن َ وقيل ََِ لهم َُْ أ َ ي ْ ن َ ما َ كنتم ُُْْ تعبدون ََُُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ هل َْ ينصونكم َُْ ر َُْ أ َ و ْ ينتصرون َََُِْ فكبتموا فيها هم والوعظون وجنود اذليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصبون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين وما أ ض ل ن ا إ ل ا المجرمون فما لنا من شافع ي ن ولا صديق حميم فلو أ ن لنا ك ر ة فنكون من المؤمنين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 وما أ ن ا بطالب المؤمنين إ ن أ ن ا إ ل ا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرزومين قال رب إ ن قومي كذهبون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 كذبت ثمود المرسلين إ ذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر إ ن أ د ر ي إ ل ا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا ف ر ه ي ن فاتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما أ ن ت إ ل ا بشر مثلنا ف أ ت ب آ ي ه إ ن كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا ت م س و ه ا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرهوا العذاب الاليم ف ي أ ت ي ه م ب و ت ة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون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 بعد م ا ظ ل م و ا و س ي ع ل م ا ل ذ ي ن للعلوم ا ل ا ق ل ا م ي ه